بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه وصلى على نبينا وكفى صارفه الى يوم الدين اما بعد اخوتي الكرام ان العلماء هم ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذ به فقد اخذ بحظ وافر وان من اعظم النعم واتم المنن ان يمن الله عز وجل على البلاد والعباد باهل العلم فالله جل وعلا بهم يحفظ البلاد والعباد الله جل وعلا يبارك في البلاد باهل العلم واننا نحتاج الى الرجوع الى اولئك العلماء لنجلس تحت ارجلهم يتعلم من علمهم ولنستفيد من ادبهم اخوتي الكرام ان الله جل وعلا قد من علينا في هذا اليوم بعالم فاضل جليل وهو فضيله الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى نسال الله جل وعلا ان يبارك فيه وان يحفظه من كل سوء وحتى يأتي الشيخ عبد الله ورسوله وذكر بمقالة جليلة لإمام عظيم من أئمة الإسلام يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى لا بد للسالك لا بد للسالك إلى الله عز وجل من أمرين من همة تسيره وتوقيه ومن علم يبصره ويهديه لا بد للسالك السالك الى الله عز وجل من امرين من همه تسيره وترقيه ومن علم يبصره ويهديه فلو فقد السالك الى الله عز وجل احد الامرين فانه لم يصل إذا من الله عز وجل عليه بالعلم لكنه لا همة عندك فمثله كمثل كتاب يوضع في المكتبة لا يتحرك، لا يدعو إلى الله عز وجل وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا وإيه ومن يتبع فكل متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مأمور بالدعوة إلى الله تعالى وكلنا يستطيعها، يستطيع هذا كل يستطيع أن يدعو إلى الله عز وجل إذا أمر الله عز وجل نبيه أن يقول لأتباعه من أمته قل هذه سبيل أدعو إلى الله عليه بصيرة على بصيرة أنا ومن التبعين فلا بد للداعي إلى الله عز وجل أن يكون على بصيرة والبصيرة لا تأتي إلا بالعلم لا تأتي إلا بالعلم إذا الهمة هي المحرك الذاتي الذي يحركه الذي يجعلك تسير تجعلك تسير في البلاد من مكان إلى مكان وتأخذ الناس إلى الله عز وجل وإذا فإن بعض الناس يفتقد تلك الهمة يقول طيب كيف تكون عندي همة لا, لا همة عندك لكن كيف الهمة لا تأتي إلا بالهم والهم هو عمل الطلب فإذا تحملت هم الدعوة إلى الله عز وجل إذا تحملت هم هذا الدين فلا شك أن هذا الأمر سيدفعك إلى الاجتهاد وإلى الحركة وإلى دعوة الناس إلى الله عز وجل. إذا الهمة اللي هي عمل الجوارح الحركة لا تأتي إلا بيه؟ بهم. فعلى قدر حمل الهم في قلبك شو انت بتحمل في قلبك هم ايه؟ لدين الله. بتحمل في قلبك اي هم لدين الله. نحن مرة أن الدعوات الباطلات قد انتشرت وفشت في كل مكان وأن البدع قد ظهر فينبغي على أهل الحق وهم أولى بذلك أن يظهروا السنة ينبغي على أهل الحق وهم اولى الناس بذلك أن يتحركوا وأن يأخذوا بأيه الناس إلى الله عز وجل وأن نغصر الناس بدينهم وأن نعلم الناس العقيدة الصحيحة في زمان كثر فيه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الروايبضة إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن العلم لا ينتزع من قلوب العلماء إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من قلوب العلماء ولكن ولكنه بقبض العلماء فإذا طبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا إذن حاجة الناس الى العلماء حاجة ماسه ولذا فإن درس العلم هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعضهم أتجلسون وهذا قاله لأهل السوق ها هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يوزع أين يوزع في بيت الله فذهب الناس إلى المسجد فإذا في حلقة علم هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم إذن إن الله عز وجل لا يقبض العلم لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء لكن بقضيه بقض العلماء فعلينا أن نجلس بين ايديهم وتحت ارجلهم لنتعلم العلم ثم ينبغي علينا بعد ذلك ان ندعو الى الله عز وجل على بصيره كما أمرنا الله عز وجل قلت لكم إخوة الكرام ما قاله ابن الجوزي رحمه الله لا بد من همة تسيئه وترقيه ومن علم يبصره ويهديه انظر إذا كانت سمى همة عالية لكن لا علم فإن الضلال سينتشر لا شك فإن الضلال سينتشر انظر مثلا إلى أصحاب المناهج الضالة وإلى الفرق التي حادت عن منهج أهل السنه والجماعة الخوارج والمعتزلة وغيرهم من تلك الفرق التي ظهرت ونشرت بدعها بصورة عظيمة هؤلاء كانوا أصحاب همة همة عالية الخوارج كانوا أصحاب همة عالية جدا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم أنهم يقراون القرآن غضا طريا واخبر صلى الله عليه وسلم أن أحدنا يحقر صلاته الى صلاته يعني عبادا ولما ذهب ابن عباس رضي الله عنه لما ذهب عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لينظر اولئك الذين قد استقلوا عن علي رضي الله عنه وقد كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنه يصف لنا حال أولئك لما دخل على هؤلاء القوم سمع لهم دوي كدوي النح إيه ده ما هذا الدوي من قرأتين القرأة سمع لهم دوي كدوي النح فلما رأى القوم إذا بهم قد اصفرت الوجوه وتقرحت الجباه وسودت الركب يعني عباد من كثرة قراءة القرآن صيام صلاة تقرحت الجباه وسودت الركب لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي يمرقون يخرجون خروجا سريعا من الإسلام هكذا رآهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه فلما أراد أن يناقشهم وأن يناظرهم فإذا لهم عندهم بعض الشبهات ولذا قال لهم ابن عباس رضي الله عنه تلك المقالة قال أي شيء تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتنه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه ولا أرى فيكم واحدا منهم يعني ما رأى فيهم في هؤلاء الذين يكثرون ويخرجون على أمير المؤمنين ما رأى فيهم صحابيا واحدا فالحمد لله كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل عليهم بذلك وحفظهم الله عز وجل بما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك نجاهم الله عز وجل الخوارج كانت عندهم إيه؟ عندهم إيه؟ همة لكن اين العلم ليس عندهم علم وكثير من تلك الفرق الذي خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة حتى تلك الفرق المعاصرة الممتدة للفرق القديمة كالذين يكفرون وغيرهم هؤلاء ايضا عندهم هم، لكن ليس عندهم علم صحيح فالعلم هو الذي يحفظ الله عز وجل به صاحبه لكن علم هو علم صحيح الذي هو على منهج اهل السنه والجماعه فاننا بفضل الله عز وجل نتعلم من مشايخنا وعلمائنا هذا العلم الصحيح الذي يثبتك الذي يثبتك على الحق ويجعلك لا تحيد ابدا لا تحيد ابدا عن هذا الطريق يبقى دي حاجه ولا الهمه بدون علم تؤدي ليه تؤدي الى الضلال طيب علم بدون الناس لا ينتفعون به اذن لا بد ان نتحرك وان نبث الدعوه وان ندعو الناس الى الله عز وجل بالعلم النافع فبهذا يبارك الله عز وجل في دعوته الدعوه يا اخوه ليست قاصرة الدعوه ليست قاصره على الخطباء والمعاظ بل كلنا يستطيع بفقدها الله عز وجل أن يدعو الى الله أنت تستطيع أن تذهب إلى الناس في أماكنهم في ورشهم في محلاتهم ولا في أيديهم إلى الله عز وجل تستطيع أن تدخلهم إلى المساج تستطيع أن تقول لهم تعاقذهم بالصلاة فإن الأمر بالمعروف فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو ترك لضاعت هذه الامه وما فضل الله عز وجل الأمة بما فضل من أعظم ما فضل الله به الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس طلُّوا بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولعن الله عز وجل بعض الأمة بعدما كانوا مفضلين عند الله تعالى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 التي لعنها الله عز وجل هي تلك الأمة التي فضلها الله عز وجل فكانت من أفضل الامم كانت خير الامم كما أخبر رب العالمين فلما تركوا الأمر بالمعروف لما تركوا النهي عن المنكر الله جل وعلا جعلهم في ذيل الامم وأمتنا هذا فضلها الله عز وجل بهذا الأمر العظيم فإن تركنا الأمر بالمعروف فإن تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإننا سنصير في ذلك الأمم وسيسخط الله عز وجل علينا إخوة الكرام إن الفساد يستشر، ويزيد وينبغي على أهل الصلاة ينبغي على أصحاب المنهج الصحيح أن يتصدوا لتلك المناهج الباطلة واولئك الذين يبثون مناهجهم ليلا ونهارا ليصدوا عن سبيل الله فاذا كان صاحب الحق متخاذلا فمن الذي, الذي سيتحرك اذا تخاذل صاحب الحق فمن الذي سيتحرك اذا الاخوه الكرام ينبغي عليه اولا ان نجتهد في التعلم ان نتعلم العلم على منهج اهل السنه والجماعه ثم بعد ذلك نتحرك في الدعوة إلى الله عز وجل وقد صلى الشيخ فليتفضل قدرة الشيخ نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يحفظه وأن يجعل تلك الخطوات في ميزان حسناته ونسأل الله جل وعلا أن يرفع قدره في الدنيا والآخرة قد كان الشيخ على سفر ثم جاء علينا مباشرة نسأل الله جل وعلا أن يحفظه من كل سوء وأن يباب كثير وفي عمره